111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. والعاديات ضبحا 113. فالموريات قرحا 114. فالمغيرات صبحا 115. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن سَانَ لِرَبِّهِ لَكَنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَظْلِمُ إِذَا اُثِيرَ ما, مَا فِي الصُّدُور وَحُصِّلَ فِي الصُّدُور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ